نعم أنا سمى رحمه الله أنا سمى وفيها من الفوائد نزمنا نياك كتفايدا أو نفايدا كذلك نزمنا نياك التبرؤ من الحول والقوة التبرؤ نكو جتكاسا من الحول والقوة كتو نحيلة ناحيلة والقوة ننقوفو لأنه منعم عليه وسباب سماء الفاتحة أمنع ميشنا الله نعم سعى الله زيكو دي وياكي كما نعيكو أنه ميشا سيكو ديان جواكي سيكو ديان جواكي ويكون حاليا التبرع من الحول والقوة ويكون الحوقلة الحوقلة وسبب لا حول ولا قوة إلا بالله إيمو ها نقوم بسم الله الرحمن الرحيم. أو كون كنا عبده. تسمى كنا كنا عبده. تحقيقا لقول لا إله إلا الله. تحقيقا للا إله إلا الله. نكون إياه كنا نستعين. ويتون ديت نقوم بمساعدة. فقوم بمساعدة. حقيقا للا حول ولا قوة إلا بالله وبتون ليتنيك أمور هين لا إله إلا الله إبي حقيقي وهي كلمة كونهي سورة إبو. إياك نستعي وبتون ليتنيك أمام سعادة إبي حقيقي وإلي قولي لا حول ولا قوة إلا بالله نزولته زميلي من أجل الذكر لقد كذكر تكف زين الله الله لا إله إلا الله. ذكر كوبق الإسماعيل. موسى عليه السلام بن عمران أنا مومب ملواك أمفندش منين ومن كم مات؟ يكمل ذكور ملواك. يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السدعة وعامرهن غير في كفة. ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. كني كتاب التوحيد. حفظيني متن كتاب التوحيد. حفظيني متن كتاب التوحيد. حتى كما هم حفظي إلى لسانه. يكية ترتيب حفظي متن كتاب التوحيد القواعد الأربع. كتاب جاني كتاب ورقة كتاب جهل العلم أصول الثلاثة. جكم موسى الله نكو نكو كو كو الله, موسى الله. الله موسى الله لا موسى السلام الله تيو ونسيما لا إله إلا الله ناني نسيما لا إله إلا الله يعني كنا قاموا عتاقى كتو بدين بدين عتاقى بدانا الله أكبر موسى يو لا إله إلا الله لو كما مبينو سابة نذي نافي نذيو الله هذيك هو ينبعوه يكويه نار الصبا كفموه يهيب ينجليه هو هو كونه وحند وميزانه لا لا إله إلا الله لكو يقك <تصفيق> كحند وميزانه حند وبيله لا لا إله إلا الله لنجلين وان بنج الصبا نبل يومك نجبريل ميكائيل إسرافيل مالك خزينة النار ربوان نو نا أرضنا في اليوم ميلما مبونة بحاري متو مزوا مجنغو مغرفة ينجلين ينوليونا لا إله إلا الله. هناك موسى هي لو سينن الله وصار سما لا إله إلا الله. من أجل الذكر. نا لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لموسى صلى الله عليه وسلم وجي مصند وأحمد أنا سمع وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما نأمر شمتوه صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنها من كنز تحت العرش. ننهيله نمجنم وهزينا. زلزوحو. شيء عرش الله هي كلمة. هي. نكت كازينة تشي عرش. كويكوا جا إياك أنا عبد وإياك رستعين لا إله إلا الله. ننني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ننني ما لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لا حيل لنا. حتونا حيلة لنا. حتونة حيلة. حتونة ويانجا. حتونة ويريفو. صح؟ يوانيني. وقوي بكم عاصي. ولا قوة ولا هت نجوف زني زق ت العبادة إلا بالله إلاكم صادقون عليّ والله سبحانه وتعالى يلون ممبيا وإياك نستعين أنا سمع وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليه قصبة ويأكل نمشوا وكما كان نمشوا كنا huyo atamtegemea huyo hana ujanja huyo bila ya huyo bahiri anasema alimamu al-Fawsani wadhalik fi qawlihi ta'ala na hili lipo kwenye أنعمت عليهم وليه ونمش ما نك وليه منعم منعم نمشادي وقوله نقول ياك إهدينا تونجوز تونجوز ما نك سيس بلا نعم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا لولا أن هدانا من الله لأن هذا فضل من الله وسبب هين فضل الله إحساني ليس بحولك سيكوان وجانجواكو ولا بقوتك ولا قمبزاكو توفيقك للعلم النافع كبير ويبتوفيقي يكسوم علمه ينمنفع وتوفيقك للعمل بالعلم كيف يكاز علم ومسوما آه يانيف يظهرون، مسوما حدثي ذاكوف عندهم، مسوما حدثي يحرم إسبالي، مسوما علمه وكيف ينكازه، هو فاي إسبالي، نعم، مسوما كذلك مسائل السنن الرواتب، مسوما كذا حدث، الرواتب رقاق من بيل، ونضيفه نعم بير توفيق يا كأفقش وبقصوما هذا من الله هي لي لم الله لو شاء ربك لو أنجلي تاكملوا كنت مع المغضوب عليهم و منقولي من أو من الظالين أو من ينكون ما ولي قتيع فالذي أنعم عليك بس يُلِي أليكن عمش ويوي وأخرجك من الطَّائِفَتَيْنِ ناك كتو وكتوكك كما كون لمويل مبايا المغضوب عليهم وَجَعَلَكَ وجعلك مع الأنبياء أكك جعلي ويكو وكف مجنما نبي والصديقين نما صديق والشهداء نما هو الله من الله جل وعلا هذا ليس بحولك كيلي Wala bikuvatika Wala kwa mkukusako Wa inna innama bifadlillahi subhanahu wa ta'ala Hilo li mitoka maana za Allah subhanahu wa ta'ala We onafahama rafikizako Ulu toka nao msingi Ulu toka nao sekundari Ulu toka nao wapi Ulu toka nao jahiliya e, Wa mebaki kule Wewe kuhapa Kwele si kwele Unasema alhamdulillah Mimile nukomisikini yako ah, Alhamdulillah إن كتابهم كنوني نصوم كتاب الحمد لله نماياكم أنا مألف يا شباب نثليكم هذاك الله للالتزام الله منكم غوزك وكملتزم كتكسون قف ولا زكي على سما وجعلك من الأم... مع الأنبياء نعم قد يجعليا كما هو الله pamoja na هذا ليس بحولك siddiqina antumeshajua siddiqina ni yakina nani washuhada وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى سيفنجنفو لمتوكماننا فضلا زأ الله سبحانه وتعالى فأنت تعلق قلبك بالله هذو أينوغ ميزا الله وتتبرأ من الحول والقوة نونا جيتا كاسا ركو جيتا نغنبالي حيل وجانجا والقوة نغفو قموا هنا هي إلا بالله اسقوا أنكم سعدوا والله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم أنا سمع ابن القيم الجوزية كتكانونية أنا سمع لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن لو شاء ربك لو أنجليتك ملواك kunta aiban mithlahum na wewe kadhalika ungelikuwa ni mfano wao ungelikuwa mithili yao katika upotevu kupotoka kuiachania kwenye kufuru kwenye shirki kwenye zandaka, kwenye azaygh kwenye adlal kwenye bidhaa. لو أنجلتاك ملواك كنت أيضا مثلهم كذلك وانجلكون مثليا ينجلكو كما لكن الله بمنه وكرمه وجوده أمكن إماش بنعمة الإسلام والصنعة دمان وقع أهل العلم ونا فراه ساندوي نعمة الإسلام نوانا فراهي سانا جويا نعمة يا سنة فاكوانا لا أدري أي النعمتين علي أعظم سيجوي نيبي كتك نعمة بيلي لقوانغني كبزايدي عن هداني للإسلام تيندو لأ الله كن ينغوزا كنك أو إسلام نكواميمني مسلم أو لم يجعلني حرورية أو تيندو الله كتوني فنيميمكو ونكتك مخواريجي wenye tikadi na mwenendo usio kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ee niema kubwa kwangu. Mimi kwa Muslim au kwa ni Muslim Sunni. Maneno haya yanaonyesha furaha aliyokuwa nayo al ربك كنت مثلهم نعم نيان <سؤال> تاك سبحانه وتعالى لما تشيأك إنهاكونا منجلية نعم يبعد قوم ونمتواك قم بأطيعه الإسلام وبيتيه مجا يا عماري مجا وويلي إما عمري بن أو عمر الخطاب نتم عليه الصلاة والسلام قم بع الإسلام وبيتيه مجا وويلي عمري بن هشام أو عمر بن الخطاب الله أكمنغس عمر بن الخطاب أكمنغس عمر بن هشام وحكمة نفس الجوية سبحانه وتعالى فإسلامت لك ونا تسمى الحمد لله نعم تسمى الحمد لله على نعمة الإسلام والصنة الله العظيم نعمة عظيمة تنا الحمد لله ومسيسيني أم ومشى أم وامتى محمد صلى الله عليه وسلم قمنا كتاب الله يكذّل يا وين كتاب أم ويوسف ابن متى نعم أو أن قل قل قوة الله داود لكن الله لما كنتم خيرة أم أخريت الناس ومت الله kuwa ni katika watu waliopo kwenye umma bora uliotolewa kutokana na watu Tangwa Tangu Adam Ah hakuna umma bora utakao ushinda umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Nahnu alakhiruna as-sabiquna yaum alqiyama Sisi ni wa mwisho lakini sisi ni siku ya kiyama Umma huu al-ummatul Muhammadia Hukufani wakua ni sahaba Hukufani wakua ni tabia Hukufani ni katika Lekini bado unakhiri Wakua bado hukua katika umma wanani Wa mtulu muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Amandu Wa mwanda mwanzo kuingia pekoni Bada mitume Umma wa mwanzo kuingia pekoni Ni umma wa muhammad Sallallahu alaihi wa sallam bado unakhiri Kano majalio ni muslim sunni Muslim sunni Allah anataka angekujalia kuwa ni Shia sababu sahaba na watukana na masahaba ungekuona uko juu ya vilinge vyako na watukana kina Abu Bakr na kina Umar kama vile Yasser الله الكتاب أنك قفناك قوة كم الحمد لله على نعمة الإسلام نصرنا مومبا الله ثبات الله ثبات على هذا الدين أسأله الثبات على السنة قام هدث بتشون الله وازك ثبت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن قال الله آه أنا يجوز العباد في أصابعين من أصابع رب العالمين inshaa an yukimahu aqama wa inshaa an yuzighahu azaga mweo yawaja iku kwenye vya allah akitaka kuudhibitisha katika haki nadini. ana udhibitisha katika haki na akitaka kuupotosha na kuupondoa ana upondoa ah kwa mwe wako ni miongoni nyoyo أما بين في ويلي ميّعون الله سبحانه وتعالى أنا سجّوسه سنوياً نمن على وتعالى أنا لا لأ穆سلام وأنا أمك كافر أنا لألك كافر أنا أمك مسلم كما <تصفيق> الله عليه وآلhi وصحبه وسلم قد كيل يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً أنا بنبأكِ وأنا أصبره، أنت وأكِ وأنا مؤمن، ما كم في كاليوني كافر، آه، أو أنا ديوان كاليون يا كِ كافر، يبيع دينه بعراض من الدنيا، أنا أوزلنيا كِ وثمانية عشر كيلوين، قال الحمد لله نتنمؤم الله الثبات على هذا الدين، على سمع الإمام رحمه الله. وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي الناقص عنه. كذلك ككسرة الفاتحة كن أليم يكمل الله صفة يوم كميلفو. نكم كنية نكم كنشية. نعم صفة زي ما كمغفو. قم بهنazzo سزاكه استهيكه hizo يي, يي. يي صفة له الكمال المطلق. بأي وجه من الوجوه سبحانه وتعالى وتبارك وتعالى أنا سامى الإمام الفوزان حفظه الله أنا سامى هذه الصورة, الصورة هي الفاتحة إذا تأملتها وتدبرتها وتدبرتها وتقابي سنغتية تأملتها وتقابي التزامة ومكيني وتدبرتها ما وتكفئ زينتي عرفت الله utamjua الله subhana وتعالى على 'ala al-tamam wa sifatihi ya kamilif bi asma'ihi utamjua Allah bi majnihi wa sifatihi wa bi sifatihi wa ni'amihi Hilo, että kusidi Shia imani ja ykini kabisa.